ص ان ل ح ا ب فوزان الفوزان هو قد ابتدأ الشيخ حفظه الله بشرح هذه الرسالة في ألف وقد شوال وأربعمائة وخمسة وعشرين النبوية والآن ابتدأ الشيخ الله الرسالة الثامن لعام الهجرة من من ن بشرح ت شهر هذه ر كان ك م مع ل السادس ش ر ي ط إ ك القصد ن ا اننا نرضيهم نتصالح إننا نرضيهم معهم على ان ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا احد يخطي على أ ح د هذا كفر بلا شك الذي رده كفر ل أ ن ن ا رضينا بكفرهم و أ ق ر ر ن ا ه م عليه أ م ا إ ن كان القصد بيان الحق ان بين لهم الحق دين ا ل إ س ل ا م وبطلان ما هم عليه فهذا صحيح هذا جيد إ ق ا م ة الندوات لهذا في ا ج ل اظهار ا ل إ س ل ا م وبيان الحق ورد الباطل هذا مطلوب قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أ ر ب ا ب ا من دون الله ف إ ن تولوا فقولوا اشهدوا ب أ ن ن ا مسلمون إ ذ ا كان القصد من هذه الندوات ترضيتهم و أ ن ه م على دين حق كما يقول بعضهم ان كل ا ل أ د ي ا ن ص ح ي ح ة ان ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل إ س ل ا م ث ل ا ث ة ا ل أ د ي ا ن ص ح ي ح ة و كله توصل إ ل ى الله هذا كفر ل أ ن ه ليس هناك دين إ ل ا دين ا ل إ س ل ا م و ما عداه فهو كفر و منسوخ ب ا ل إ س ل ا م ولا يجوز العمل به بعد ظهور ا ل إ س ل ا م ل ع بد من هذا التفصيل نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ل يقول ما حكم لعن الكافر المعين او حكم ويش؟ لعن الكافر أ لعن الكفار على سبيل العموم المعين فيه خلاف و أ م ا لعن الكفار على سبيل العموم فلا باس الله جل وعلا يقول فنجعل ل ع ن ة الله على الكاذبين أ ل ا ل ع ن ة الله على الظالمين ف ل ع ن ة الله على الكافرين لعن العموم هذا وارد في ا ل ق ر آ ن أ م ا لعن ا ل أ ف ر ا د فهذا محل خلاف بين العلماء نعم أحسن الله إليكم صاحب حكم سائن الاستهزاء الله الفضيلة وهذا سائن يقول ما إليكم يقول والتشمت؟ بالكفار سواء كانوا حربيين أ و غير حربيين الاستهزاء لا يجوز و ا ل س خ ر ي ة لا تجوز لانها تجر شرا لكن ا ل س خ ر ي ة بالكفار من باب ا ل م ق ا ب ل ة إ ذ ا سخروا من المسلمين ف إ ن ن ا نسخر منهم كما قال نوح عليه السلام إ ن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون وكما قال الله جل وعلا في المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م من باب ا ل م ق ا ب ل ة يسخر منهم و إ ذ ا ناديتم الى ا ل ص ل ا ة اتخذوها وزوا و ل ع ب ة ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا أ ه ل الكتاب ا ل ت ق م و ن منا إ ل ا أ ن آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل من قبل و أ ن أ ك ث ر ك م فاسقون قل هل ن ب ئ ك م ب س ر من ذلك م ث و ب ة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير وعبد ا ل ط ا و ت بين الله مخازيهم لما ا س ت ه ز أ و ا بالمسلمين وبالندال ا ل ص ل ا ة بين الله مخازيهم واسكتهم وهضحهم هذا من باب ا ل م ق ا ب ل ة والرد نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا سائل يقول ما حكم من يذكر محاسن الكفار ودول الكفر وكلما ر أ ى نقصا في المسلمين قال هذا لا يجد عند الكفار أ و أ ن الكفار أ ح س ن منا في هذه ا ل أ م و ر وهل يدخل هذا في و ل ا ي ة الكفار و ا ل ب ر ا ء ة من المسلمين نعم هذا لا يجوز هذا لا يجوز تنقص المسلمين ولو كانوا, كانوا ضعفا ولو كان عندهم أ ش ي ا ء في ظاهرها ماهي ج م ي ل ة عندهم ا ل إ ي م ا ن عندهم ا ل إ ي م ا ن أ غ ل ى ما في ا ل أ ر ض و أ غ ل ى ما في الكون هو ا ل إ ي م ا ن و إ ن كان عندهم نقص في الدنيا أ و في المظاهر أ و في ا ل ح ض ا ر ة لكن عندهم ا ل إ ي م ا ن عندهم ا ل إ ي م ا ن وهم أ و ل ي ا ء الله ورب أ ش ع ث أ خ ض ر مدفوع ب ا ل أ ب و ا ب لو أ ق س م على الله ل ا ب ر ح فلا نجهد بالمسلمين لضعفهم أ و لعدم مظاهرهم أ و غير هذا لا يجوز ولا نمدح الكفار لما عندهم من ا ل أ ب ه ولا ت م د ن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم ا فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى فالكفار مهانون إ ن كانت عندهم الدنيا م ز د ا ه ر ة فعندهم الكفر عندهم الكفر والعياذ بالله فليس لهم نصيب في ا ل آ خ ر ة فكيف نمدحهم ونثني عليه نعم يجب على المسلمين أ ن ه م يستعدون و أ ن ه م يتنظمون و أ ن ه م يظهرون بالمظاهر اللائقه هذا واجب على المسلمين لكن ما نحتقرهم إ ذ ا كانوا ضعفاء أ و قليل ذات اليد أ و فقراء لان عندهم الإيمان. عندهم ا ل إ ي م ا ن ولهم ا ل آ خ ر ة عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم صاحب حق السائم الله الفضيلة هذا ما العبارات؟ إليكم يقول مثل هذه العبارات؟ نقاتل فداء للوطن وشهيد الواجب وحب الوطن واجب هذا كلام فاضي ماله ما نحن نحب الدين الدين ح ب علينا من الوطن قل ان كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها و ت ج ا ر ة تخشونها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في س ب ي ل ت ر ب ص و ا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين الوطن يحب بلا شك هذا شيء طبيعي لكن ما تقدم م ح ب ة الوطن على م ح ب ة الله عز وجل و م ح ب ة دينه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من م ك ة وهي أ ح ب البلاد إ ل ي ه هاجر بدينه و م ك ة أ ح ب البلاد إ ل ي ه ل أ ن ه ا حرم الله وبيته فما منعه حب ا ل مكه من أ ن ه يهاجر بدينه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فالدين يقدم الدين يقدم على محبه ل الوطن ي نعم لا بد ينطق يقول هذا حلال أ و يكتب في الجرائد أ و في الصحف أ و مؤلفات يقول الربا حلال أ و الخمر حلال أ و الزنا حلال يحكم عليه اما أ مجرد انه يفعل هذا الشيء يزني أ و يسرق أ و يشرب الخمر أ و ي أ ك ل الربا ما نحكم عليه بالكفر بمجرد الفعل نحكم عليه ب أ ن ه فاسق ولا نحكم عليه بالكفر اما لو كتب أ و نطق حكمنا عليه بذلك نعم حتى ولو كان ما يزني ل ق ا ق الزنا حلال وله ما يزني أ و الربا حلال وله ما、يأكل. يكفر أ ل ي ك بهذا نعم أحسن أن الأمة صاحب رحمه محمدا الساء وسلم معنا منذ الله الفضيلة هذا الشيخ الله والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل إليكم يقول هل قول صلى عليه إلى الدجال هذه بعث آخر ا ل م ع ن ى ه انه لا ينقطع أ و أ ن الجهاد ينقطع زمانا ثم يعود حكمه باقي حكمه باقي ما أ ح د يمنع الجهاد عند توفر شروطه ما أ ح د يمنعه في ناس كما قلت لكم ا ل آ ن يقولون ا ا ل إ س ل ا م ما فيه جهاد الي ل يقول ان ا ل إ س ل ا م فيه جهاد هذا يصف ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه عدوان و أ ن ه يسفك الدماء و أ ن ه دين قتال ودين قتل هذا يبعقل الجهاد فنحن نقول الجهاد حق و إ ن لم نكن نحن نجاهد لمانع الجهاد حق ب ا ق ي فرق بين القيام بالجهاد وبين اعتقاد وجوب الجهاد وانه أ أحسن ن نعم ه حق ل ل إليكم صاحب الفضيلة السائل ه هذا يقول م صاحب نعرف ن ع أنه يقوم ب ح ث مثل وأمثاله الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهاد المسؤولة وما نصيحتكم لهذا على ولي فهل يبلغ بدون عنه إذن نصيحتكم نعم أ و ل ينصح أ و ل شيء ينصح ف إ ن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله و إ ن لم يمتهل و ب ل ع عنه ولاه ا ل أ م و ر للاخذ على يده لئلا يضر المسلمين ويضر أ و ل ا د المسلمين هذا يروح أ و ل ا د المسلمين للمعارك وللهلاك بدون ف ا ئ د ة وهو جالس هنا العجيب ان بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أ و ل ا د المسلمين وهو جالس في بيته ي أ ك ل ويشرب ويروح اولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل مع ان هذا كله باطل لكن هذا من التناقض, هذا من التناقض العجيب من ا ت ن ا ا ق ل ا ل ل ي عندهم نعم أحسن صاحب حتى السائن بين تكون عندنا قوة وبين من الله الفضيلة هذا ما الجمع قتال الكفار الله تعالى إليكم يقول قول قيلة غلبت هو كثيرة وكم عدم فئة فئة قوة هذا عند ا ل م و ا ج ه ة إ ذ ا حصلت ا ل م و ا ج ه ة فلا يجوز المسلمين أ ن ينهزموا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ا ل أ د ب عند ا ل م و ا ج ه ة ما يجوز الانهزام بل المسلمون يقاتلون أ م ا أ ن ن ا قليلين ولا عندنا إ م ك ا ن ي ة ونروح نقاتلهم هذا, هذا القى الى التهلكه ذ ا لكن ق ا ا إلى ل ل ت ه ل ك لو واجهناهم أ و هاجمونا هجموا علينا أ و واجهناهم لا بد من من قتالهم نعم عدم الاستسلام لهم نعم أحسن أما أحواله صاحب صحيح حكم السائل سواء هناك من يقول إنه لا يفتي في الجهاد إلا من كان يعرف الجهاد وهم الذين يقومون به فعلاً. أما غيرهم فلا يعرفون أحواله سواء من الله الفضيلة وهذا لا الجهاد إلا الجهاد فعلا فلا العلماء وغيرهم. فهل هذا القول صحيح وما حكم قائله إليكم يقول يقول فهل وهم به غيرهم وغيرهم يفتي في يعرف هذا قول باطل يفتي بالجهاد أ ه ل العلم العلماء هم اللي يفتون بالجهاد ل أ ن ه م يعرفون حكمه وشروطه ومقوماته أ م ا الجاهل فلا يفتي بالجهاد و إ ن كان هو يروح هو ما هو هذا ا ل دليل على أ ن ه يعرف الجهاد هو مخطي بذهابه فكيف يعتبر أ ن ه يعرف الجهاد نعم أحسن ا ل ل هذا إليكم الفضيلة أسئلة كثيرة جاءت عن حكم الاكتثاب بدفتر العائلة عن الغير كثيرة حكم صاحب جاءت بدفتر عن عن ه كذب هذا كذب واحتيال هذا يتخذونه للكذب والاحتيال و أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل لا يجوز هذا نعم و أ ص ل ا ل ا ك ت ت ا ب في الربا وفي بيوت الربا هذا لا يجوز وينضاف إ ل ى هذا أ ي ض ا كذب وياخذ أ س م ا ء ا ل ع ا ئ ل ة ليدخلها في الربا、ويدخلها. هذا شر إ ل ى شر لا يجوز هذا نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ن يقول ما المقصود بالقصاصين الذين قد جاء عن السلف ذمهم الوعاظ مراد بهم الوعاظ لان الوعاظ في الغالب ما يتحاشون عن الاحاديث الضعيفه والمكذوبه يؤثرون على الناس يصدهم التاثير ولا ينظرون للسند وصحه الحديث لذلك حذر منهم السلام وايضا هم الغالب يقنطون الناس يقنطون الناس ويجيبون لهم نصوص الوعيد ويقنطونهم من ر ح م ة الله لذلك حذر منهم السلف أ و ل ا ل أ ن ه م يتحاشون في ا ل أ د ل ة ويبنون على ا ل أ د ل ة ا ل ص ح ي ح ة وثانيا إ ن الغالب انهم يقنطون الناس من ر ح م ة الله وربما يحكمون على أ ش ي ا ء ب أ ن ه ا حرام وهي ليست حراما من باب التشدد نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السؤال من بعض النساء تقول ما ر أ ي فضيلتكم في الحبيب الجفري وهل هو من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة حيث سمعنا من بعض, من بعض هذه البلاد أو من في هذه ا لا ب ل د من لا يرى ب أ س في الاستماع إ ل ي ه ف أ ر ج و أ ن تبين لنا عقيدته ل أ ن ه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل الرجل تحكم عليه أ ش ر ط ت ه وكتبه الرجل مبتدع خرافي يدعو إ ل ى ع ب ا د ة القبور و ا ل أ ض ر ح ه او خ ر ا ف ي أ ش ر ط ت ه م و ج و د ة ب ص و ت ه وكلامه ويستهزئ باهل ا ل س ن ة و ب أ ه ل التوحيد ي س خ ر منهم نعم أحسن الله إليكم ح الله ا ص بعضهم الفضيل هذا السائم يقول ب يقول ليس للمسلمين اليوم إ م ا م موحد فهل يقال إ ن كل د و ل ة لها إ م ا م ه ا ف إ ذ ا أ م ر بالجهاد وجب عليهم النفير ل أ م ر ه يا أ خ ي من استولى في بلاد في بلد من البلدان فهو إ م ا م والبلد الثاني لهم إ م ا م ه م ودولتهم هذا منذ عهد بعيد والدول ا ل إ س ل ا م ي ة م ت ق ط ع ة لكن كل ج م ا ع ة مع إ م ا م كل بلاد مع إ م ا م ه ا له حكم ا ل إ م ا م ب ا ل ن س ب ة لهم حكم الامام بالنسبه لهم وهذا موجود من, من, من زمان بعيد في ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل إ س ل ا م صار دول صار ع د ة دول وكل ج م ا ع ة تطيع إ م ا م ه ا كما ذكر ذلك العلماء ك ا ل إ م ا م الشوكاني و غ ي ر ه نعم تلزم طاعتهم نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا سائل يقول هل تجد ا ل ص ل ا ة خلف إ م ا م يرتدي البنطلون لا ما في مانع البنطلون يستر ما دام يستر العور فانه يصلى خلفه ا ل ب ن ط ل و ن أ و بالثوب أ و ب ا ل ب ش ت أو, بالبشت أو المقصود ان يستر ا ل ع و ر ة نعم أ ح س ن الله اليك انتهى ا ل ل ه تعالى أعلم صلى اعلم ل ل وسلم ه ى نبينا ح م د على آله وصلى ح ب ه م ي ن ل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى و أ ع ت ق د أ ن ا ل إ ي م ا ن قول باللسان وعمل ب ا ل أ ر ك ا ن واعتقاد بالجنان يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد ف إ ن ا ل إ ي م ا ن تكرر ذكره في ا ل ق ر آ ن في مواضع ك ث ي ر ة ومدح الله أ ه ل ه ووعدهم ب ا ل ج ن ة والثواب العظيم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 س م ى أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن يتكون من س ت ة أ ر ك ه بينها النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وملائكته ك ت ب ه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولا بد من اجتماعهما في العبد لا بد من اجتماع ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن في العبد فيكون مسلما مؤمنا مسلما في ظاهره يؤدي أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل س ت ة فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إ ي م ا ن فهذا شان المنافقين الذين يظهرون ا ل إ س ل ا م في الظاهر يصلون ويصومون و ي ق و ل و ا لا إ ل ه إ ل ا الله ويحجون ن ل ك ليس عندهم إ ي م ا ن في القلب يقولون ب أ ف و ا ه م ما ليس في قلوبهم وهؤلاء في الدرك ا ل أ س ف ل من النار وكذلك العكس لا يكون مؤمنا بدون إ س ل ا م مصدقا بقلبه ومؤمنا بهذه ا ل أ ر ك ا ن بقلبه لكن ليس عنده إ س ل ا م لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا ي ح ج هذا ليس ليس بمؤمن ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي ا ل أ ر ك ا ن ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة فلا بد من هذا ف ا ل إ ي م ا ن مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان ولهذا يقول اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كما ذكره الشيخ هنا ذكر أ ن ه يعتقد هذا أ ن ا ل إ ي م ا ن قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا بد من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالمعصيه هذا تعريف ا ل إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين هم على س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة من بين الفرق الضاله التي توعدها الله بالنار هذا ا ل إ ي م ا ن عندهم ت ك و ن من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة أ م ا المرجئه فيقولون ا ل إ ي م ا ن هو في القلب فقط تصديق بالقلب و ا ل أ ع م ا ل لا تدخل فيه بعضهم يقول شرط كمال وبعضهم يقول شرط وجوب لكنها لا تدخل في حقيقته ل الايمان ت د خ في حقيقة ل إ فاذا كان مصدقا ً بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد ي ا ل أ ع م ا ل وهذا مذهب باطل ل أ ن المشركين كانوا يعترفون بقلوبهم ب ص ح ة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أ ب و ا أ ن ينطقوا بلا إ ل ه إ ل ا الله أ ب و ا ان يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ب و ا يصلوا ويصوموا ي ز ك و ا ويحجوا قال الله تعالى قد نعلم إ ن ه لا يحزنك الذي يقولون ف إ ن ه م لا يكذبونك ولكن الظالمين ب آ ي ا ت الله يجحدون ف إ ن ه م لا يكذبونك هذا أ ن ه م يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن منعهم الكبر او الحسد أ و ا ل ح م ي ة لدينهم من أ ن ي أ ت و ا بلا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن يصلوا ويصوموا ويزكوا الحج يحجون الحج يحجون ويعتمرون وهو من البقايا الباقيه من دين إ ب ر ا ه ي م لكن ليس عندهم غير ليس عندهم غير وهو مبني على الشرك لبيك لا شريك لك إ ل ا شريكا هو لك تملكه وممله يلبون بالشرك ولهذا ل ب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك لا شريك لك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نفع الشرك هم يقولون لا فيه شريك وهو ما يعبدونهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسايط بيننا وبين الله هذا في الحج أ م ا ا ل ص ل ا ة ما يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله وهم في قلوبهم يعتقدون أ ن ه رسول الله ص د ق و ن ه ف إ ن ه م لا يكذبونك اليهود والنصارى أ ي ض ا ص د ق و ن أ ن ه رسول الله الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون ا ب ن ا ء ه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعمه الله على الكافرين ه م يعترفون أ ن ه رسول الله في قلوبهم لكن أ ب و ا ان ينطقوا ب أ ل س ن ت ه م و أ ب و ا ا يتبعوه فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله ا ل م ر ج ئ ة مذهب ا ل م ر ج ئ ة مذهب باطل بلا شك وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما تقوله ط ا ئ ف ة من ا ل م ر ج ئ ة وهم مرجئه الفقهاء يقولون ا ل إ ي م ا ن هو قول بالقلب اللسان اعتقاد بالقلب ولو لم يعمل يلغون العمل ولا يبخلون ب ا ل إ ي م ا ن جابوا اثنين ت ر ك و ا الثالث على ش ا ع ر ة جابوا واحد وتركوا اثنين م ر ج ع ة ا ل ف ق ه ا ء جابوا اثنين وتركوا الثالث وهو العمل قال وليس بضروري العمل ع د م أ ن ه ينطق و... ويعتقد يكفي هذا وهذا مذهب باطل أ ي ض ا لا بد من ا ل أ ع م ا ل والله دائما يقرن ا ل إ ي م ا ن بالعمل آ م ن و ا وعملوا الصالحات ما قال آ م ن و ا فقط امنوا آ وعملوا الصالحات ل ا يكون إ ي م ا ن إ ل ا بعمل ف ا ل إ ر ج ا ء مذاب ب ا ط ل بجميع أ ق س ا م ه والحق هو مذاب ه ل ا ل س ن ة والجماعه و و ماخوذ من الكتاب و ا ل س ن ة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ب ا ل ط ا ع ة قال تعالى و إ ذ ا ما أ ن ز ل ت س و ر ة فمنهم من يقول أ ي ك م زادته هذه إ ي م ا ن ا ف أ م ا الذين آ م ن و ا فزادتهم إ ي م ا ن ا وهم يستبشرون دل على أ ن ا ل إ ي م ا ن يزيد يزيد وهم يقولون لا ما يزيد, واحد ما يزيد في القلب ما يزيد قال تعالى إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقه ذكر الاعمال وحصر الايمان في اهل هؤلاء انما المؤمنون ذكر اقوالا وذكر اعمالا في الايمان اقام الصلاه وايتاء الزكاه ووجل القلوب اول <تصفيق> إ ي م ا ن دل على من يزيد بالطاعه يزيد ب ا ل ص ل ا ة يزيد ب ا ل ز ك ا ة يزيد ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن يزيد وقال تعالى ويزداد الذين آ م ن و ا إ ي م ا ن ا دل على ان ا ل إ ي م ا ن يزيد وكذلك ينقص بدليل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ ي م ا ن بضع وسبعون ش ع ب ة اعلاها قول لا إ ل ه إ ل ا الله وادناها ا م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق فدل على أ ن الايمان له أ ع ل ى وله أ د ن ى وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن دل على أ ن ا ل إ ي م ا ن يضعف وينقص وقال وفي الحديث اخرجوا من النار من في قلبه مثقال أ و أ د ن ى مثقال ح ب ة من خردل من إ ي م ا ن بل على أ ن ا ل إ ي م ا ن ينقص حتى يكون مثل ح ب ة الخردل ينقص الناس ليسوا سوا ء في ا ل إ ي م ا ن بعضهم اقوى إ ي م ا ن ا من بعض المرجع يقولون لا أ ه ل ه في أ ص ل ه سوا ء يقولون لا فرق بين إ ي م ا ن أ ب ي بكر الصديق و إ ي م ا ن الفاسق من, من الناس كلهم مؤمنون مؤمنون لكن هذا إ ي م ا ن ه م يعدل الجبال و هذا إ ي م ا ن ما يعدل مثقال ذ ر ة مثقال ذ ر ة من او ح ب ة من خ ر د ة لا سوى بينهم لا سوى بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فهو يزيد وينقص هذا معنى قولهم يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالمعصيه كل ما أ ط ا ع المسلم ربه زاد إ ي م ا ن ه وكل ما عصى ربه نقص ه إ ي م ا ن هذا هو المذهب الحق وهذا هو تعريف ا ل إ ي م ا ن ت ع ر ي ف الصحيح نعم و أ ع ت ق د أ ن ا ل إ ي م ا ن قول باللسان وعمل ب ا ل أ ر ك ا ن واعتقاد بالجنان لا بد من هذه ا ل ث ل ا ث ة ما يكون إ ي م ا ن إ ل ا إ ذ ا اجتمعت هذه ا ل ث ل ا ث ة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعه وينقص ب ا ل م ع ص ي نعم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 نعم وهو بضع وسبعون ش ع ب ة أ ع ل ا ه ا ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وادناها إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق نعم كما في الحديث هذا ماخوذ من الحديث نعم و أ ر ى وجوب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ح م د ي ة ا ل ط ا ه ر ة نعم ويرى <تصفيق> الشيخ كغير منه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وجوب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم امه ّ يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك أ هم المفلحون كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وغير ذلك من الايات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إ ن الله عزيز حكيم فجعل من صفاتهم انهم ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر والذي لا ي أ م ر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا من المنافقين قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ي أ م ر و ن بالمنكر وينهون عن المعروف بالعكس ي أ م ر و ن بالمنكر وينهون عن المعروف وها هم ا ل آ ن ي أ م ر و ن بالمنكر ي أ م ر و ن بكل منكر ويدعون اليه ويدعون المسلمين الى انهم يتخلون عن دينهم يسمون هذا ت ش د د التمسك بالدين يسمون ه تشدد وغلو فلا بد أ ن المسلمين يتركون هذا لا بد أ ن النساء تتمرد تترك الحجاب هذا هذا امر بالمنكر نهي عن المعروف نهي عن المعروف اترك الولى والبراء خلو الناس سواء ما بينهم ف ر ق هذا, هذا أمر بالمنكر هذا امر ل م ن ك ر هذا أ بالمنكر هم ي أ م ر و ن بالمنكر و ينهون عن المعروف دائما ً و ابدا ً عكس المؤمنين ف إ ن ه م ي أ م ر و ن بالمعروف و ينهون عن المنكر ف ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر من واجبات الدين ولا بد منه في ا ل إ س ل ا م وهو ع ل ا م ة ن ج ا ة ا ل أ م ة إ ذ ا وجد ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ع ل ا م ة ن ج ا ة ا ل أ م ة و إ ذ ا فقد ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر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 بما كانوا يفسقون فلا ينجو إ إلا ل ا أ ه ل ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و أ م ا من لم ي أ م ر بالمعروف ي ن ه ى عن المنكر ف إ ن ه إ م ا منافق ليس في قلبه إ ي م ا ن و إ م ا أ ن ه مؤمن ضعيف الايمان إ ي م ن مؤمن ض ع ف ا ل إ ي و إ ذ ا هلكوا يهلك معهم إ ذ ا هلك أ ه ل المنكر يهلك معهم ل أ ن ه لم ينكر و إ ن كان مؤمنا لكنه إ ذ ا لم ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته ف إ ن ه يهلك معه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فبلسانه ي فبقلبه وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن وفي ر و ا ي ة وليس وراء ذلك من ا ل إ ي م ا ن ح ب ة خردل ف د ل على أ ن الذي لا ي أ م ر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر أ ب د ا هذا هالك مع الهالكين فلا بد من ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تحصل ا ل ن ج ا ة إ ل ا بوجود هذا ا ل أ م ر ف إ ذ ا فقد ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لكن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة هذا رد لقول الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة أ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على و ل ا ت ا ل أ م و ر وشق عصى ط ا ع ة وتفريق ا ل ج م ا ع ة وسفك الدماء ب ح ج ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا توجبه ا ل ش ر ي ع ة تنهى عن ا ل ش ر ي ع ة وليس هذا هو ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم يسمون هذا ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على و ل ا ت ا ل أ م و ر شق عصى ط ا ع ة و ا س ت ب ا ح ة دماء المسلمين تكفيرهم يسمون هذا من ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن ا ك هذا انحراف في هذا المسمى العظيم ولهذا يقول الشيخ وغيره من ا ل ا ل س ن ة على ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة كما قال ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة في ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة على ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة ل أ ج ل أن ل ا يعتقد في ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف ا ل ن ه ي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة الذين يكفرون مرتكب الكبيره من المؤمنين ويسمون هذا من إ ن ك ا ر المنكر هذا خلاف ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة وهو غلو في ا ل أ م ر ب م ع ر و ف ا ل ن ه ي عن المنكر فيجب التنبه لهذا أ ن ا ل أ م ر بالمعروف و ن ه ي عن ي المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسانه ف إ ن لم يستطع فبقلبه هذا هذا ك ي ف ي ة ا ل أ م ر بالمعروف و ن ه ي عن المنكر حسب الاستطاعه فاذا لم تستطع ف أ ن ت لست مكلفا بذلك إ ل ا أ ن ك لا بد ان تنكره بقلبك لا بد أ ن تنكره بقلبك وتعتزل أ ه ل ه وتبتعد عنهم أ م ا ليحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا ا ل أ م ر بالمعروف أ ن ه ي عن المنكر هذا مذهب الخوارج مذهب ا ل م ع ت ز ل ة أ ه ل الضلال هذا هو القيد الذي أ ر ا د و ه على ما توجبه الشريعه نعم و أ ر ى وجوب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ح م د ي ة ا ل ط ا ه ر ة نعم ب ه ذ ا القيد على ما توجبه ا ل ش ر ي ع ة هذا رد لمن خرج ب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما لا ما ت و ج بل ب تنهى عنه ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى ما تنهى عنه ا ل ش ر ي ع ة نعم فهذه ع ق ي د ة و ج ي ز ة حررتها وانا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل نعم يخاطب اهل القصيم الذين س ا ل و ا عن عقيدته يقول هذه عقيدتي حررتها وانا مشتغل البال لانه رحمه الله مشغول باعماله الجليله في الدعوه والتعليم وامور عظيمه قام بها رحمه الله فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم وبسطه موجود في كتب ا ل ع ق ي د ة ا ل م ب س ط ة ك ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة و ك ا ل ع ق ي د ة ا ل ط ح ا و ي ة وشرحها هذا مبسط كله لكتب العقائد نعم فهذه ع ق ي د ة و ج ي ز ة حررتها و أ ن ا مشتغل البال ل ت ط ل ع على ما عندي على ما عندي ل أ ن ه اتهموه ب أ ش ي ا ء ورموه ب أ ش ي ا ء هو منها بريء فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله نعم لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل نعم يشهد الله على ذلك يشهد الله على ذلك هذا من صدقه رحمه الله نعم ثم لا يخفى عليكم أ ن ه بلغني أ ن ر س ا ل ة سليمان بن سحيم نعم لما ذكر عقيدته أ ر اراد د أن ي د أ ر أ ن يرد على من اتهموه على من اتهموه بتهم هو منها بريء وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أ ت ب ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم يتهمون إ ذ ا دعوا الى الله وانكروا ما عليه أ ه ل الباطل توجه إ ل ي ه م التهم ب أ ن ه م يريدون الملك يريدون ا ل ر ئ ا س ة يريدون ا ل أ م و ا ل يريدون الريا و ا ل س م ع ة أ ن ه م س ح ر ة أ ن ه م مجانين أ ن ه م يريدون كذا وكذا كما هو مذكور في ا ل ق ر آ ن من أ ق و ا ل الكفار في اتهام ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام خصوصا نبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم ت ه م و ه ب أ ن ه شاعر ب أ ن ه مجنون ب أ ن ه معلم ب أ ن ه كذاب ب أ ن ه يريد التراؤس على الناس فكيف بمن دونه من أ ه ل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إ ل ى د ع و ة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه و أ ك ا ذ ب ه م مدونه مردود عليها ولله الحمد مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر ا ل س ن ي ة ب ا ل ا ج و ب ة ا ل ن ج د ي ة تتضمنها كتب م س ت ق ل ة مثل مصباح الظلام فيمن كذب على الشيخ ا ل إ م ا م واتهمه بتكفير اهل ا ل إ س ل ا م الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب الرد على دحلان وصيانه وسو... الإنسان... الانسان كتاب اسم ص ي ا ن ة ا ل إ ن س ا ن عن و س و س ة الشيخ دحلان دحلان هذا هو مفتي أ ه ل م ك ة وكان خرافيا شرق ب د ع و ة الشيخ وصار يكذب عليه و أ ل ف كتابا سماه الدرر ا ل س ن ي ة في الرد على ا ل و ه ا ب ي ة وذكر فيه افتراءات على الشيخ فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه ص ي ا ن ة ا ل إ ن س ا ن عن و س و س ة الشيخ دحلان وهو مطبوع موجود ومن افتراءات دحلان يقول أ ن ه إن ابن عبد الوهاب كان يظن أ ن ه بيدع ا ل ن ب و ة لكن لما ر أ ى الناس ما يصدقونه لما شاف أ ن الناس ما هم صدقينه كتم هذه هذه ا ل ف ك ر ة والله ي في نفسه يعني يعلم حتى ما في القلوب يعلم الغيب ب إ ح ل ا ن يقول هي في قلبه كان يريد يدعي ا ل ن ب و ة و ل ك ن ي م ش ى ف ي الناس ما هم بلمه سكت إ ل ى غير ذلك من الافتراءات ا ل م ض ح ك ة نعم فما هو الشيخ الوحيد الذي اتهم والذي شبه على دعوته إ ذ ا كان الرسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات ف أ ت ب ا ع ه م من باب أ و ل ى ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م نعم أنه ب ل غ ن أن ي رفع سليمان بن س ح ي م هذا من خصوم الشيخ في وقته معاصر للشيخ وهم طوع معكال ح ا ر ة في الرياض م ع ر و ف ة بهذا الاسم إ ل ى ا ل آ ن كان يجتمع في هذه ا ل ح ا ر ة من الخرافيين اناس يجتمعون فيها ومنهم هذا مطوع ا ل م ع ك ا ل كذب على الشيخ وكتب ر س ا ل ة تضحك تضحك الناس بالاتهامات والكذب الشيخ رد ع ل ي ه في ر س ا ل ة م و ج و د ة في رسائل الشيخ ردها على سليمان بن س ح ي د رد افتراءاته و أ ش ا ر إ ل ي ه ا هنا هذه إ ش ا ر ة فقط و إ ل ا الرد المفصل في ر س ا ل ة م س ت ق ل ة على سليمان بن سحيم كتب إ ل ي ه من محمد بن عبد الوهاب إ ل ى سليمان بن سحيم أ م ا بعد فقد بلغني أ ن ك تقول كذا وتقول كذا وكل شريه يرد عليها نعم انه بلغني أ ن ر س ا ل ة سليمان بن سحيم قد وصلت إ ل ي ك م وانه قبلها يعني ك أ ن ه رحمه الله يستشف أ ن سبب سؤال ه ل ل ق ص ي م سؤاله عن عقيدته أ ن سبب ر س ا ل ة ب ن سحيم فهم لما جاءتهم ر س ا ل ة ب ن سحيم كتبوا إ ل ى الشيخ ي س أ ل و ن عن عقيدته وهذا هو الواجب الواجب التثبت فهم أ ح س ن و ا صنعا في هذا الواجب التثبت إ ذ ا بلغك عن شخص إ ن ه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا فالواجب انك تتثبت قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق ب ن ب أ فتبينوا يعني تثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ف ل ي ت ط ل ب ة العلم ا ل آ ن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم ل أ ن ه م إ خ و ة ل أ ن ه م إ خ و ا ن وطلبه علم ع ق ي د ت ه م ولله الحمد و ا ح د ة يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم و إ ذ ا ثبت شيء يتناصحون إ ذ ا ثبت شيء مما قيل يتناصحون بينهم ولا يتخذون تشهيرا واتهامات وتراشق بالكلام هذا لا يجوز ابدا واجب التثبت ف إ ذ ا ثبت فانه يناصح من ثبت عليه ا ل خ ط أ و ا ل م خ ا ل ف ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ليس معصوما ا ل إ ن س ا ن ليس معصوما يناصح نعم ثم لا يخفى عليكم أ ن ه بلغني أ ن ر س ا ل ة سليمان بن سحيم قد وصلت إ ل ي ك م فيه واحد ثاني اسمه عبد الله بن سحيم هذا طيب هذا من تلاميذ الشيخ و رجل طيب وهو الظاهر منها ا ل س د ي ر منها ا ل ح ر م ة فلا يشتبه عليكم ب ن س ح ي م عبد الله بن اسحيم سليمان سليمان هذا خبيث أ م ا عبد الله ه ذ ا طيب نعم قد وصلت إ ل ي ك م و أ ن ه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم عنا والله يعلم أ ن الرجل افترى علي أ م و ر ا لم أ ق ل ه ا ولم ي أ ت ي أ ك ث ر ه ا على بالي、نعم. فمنها قوله إ ن ي مبطل كتب المذاهب ا ل أ ر ب ع ة هذا صحيح ان الشيخ يبطل كتب المذاهب ا ل أ ر ب ع ة هذا من أ ع ظ م الكذب الشيخ ت ت ل م على مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة ولا يجمد على مذهب الحنابله بل ي أ خ ذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أ و مذهب مالك أ و مذهب ابي ح ن ي ف ة هذا مذهب منهج ذ ه ب م الشيخ هو في ا ل أ ص ل على مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د ولكنه في ا ل إ ف ت ا ء ي أ خ ذ ما ترجح بالدليل سواء من مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د أ و من غيره لا يتعصب إ ن م ا يريد الحق هذا منهجه في الفتوى والتعليم ي أ خ ذ بما ترجح بالدليل من أ ي مذهب من المذاهب ا ل أ ر ب ع ة لكنه لا يخرج عن المذاهب ا ل أ ر ب ع ة لا يخرج عنها فمنها قوله إ ن ي مبطل كتب المذاهب ا ل أ ر ب ع ة و إ ن ي أ ق و ل إ ن الناس من ستين م هذا إنه ما خرج عن المذاهب كذب خرج الأربعة بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها سواء وافق مذهبه في حنبل أ و لم يوافقه ل أ ن ه ي ل ي د الحق نعم و إ ن ي أ ق و ل إ ن الناس من س ت م ا ئ ة س ن ة ليسوا على شيء إنه كفر انه ل ا س إ ن يكفر الناس هذا من افتراءات ابن سحيف ان الشيخ يكفر الناس لماذا يكفر الناس ل أ ن ه يدعو إ ل ى التوحيد وينهى عن الشرك فهو بهذا يزعمون إ ن ه يكفر الناس وهو إ ن م ا يدعو إ ل ى التوحيد وينهى عن الشرك ولا كفر الناس هو ما كفر الناس ما كفر الا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب و ا ل س ن ة كما أ خ ذ ت م في النواقض ا ل ع ش ر ة التي التي كتبها نعم و إ ن ي أدعي الإجتهاد وأني ادعي ل إ ج ت ه ا وإني أ د ا ل إ ج ت ه ا د يعني انه مستقل في ا ل إ ج ت ه ا د يعني يضاهي الائمه ا ل أ ر ب ع ة وهذا كذب الشيخ حنبلي الشيخ حنبلي ولكنه لا يتعصب لمذهب إ م ا م ه و إ ن م ا ي أ خ ذ ما ترجح بالدليل ولو في غير مذهب إ م ا م ه ل أ ن ه يريد الحق يريد الحق مثل شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة ومثل ابن القيم وغيرهم من المحققين إ ن ه م ما يتعصبون إ ن م ا ي أ خ ذ و ن بما قام عليه الدليل لكن ما يخرجون عن المذاهب ا ل أ ر ب ع ة التي هي مذاهب ا ل أ ئ م ة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق يعني يكون في مصاف ا ل أ ئ م ة الكبار كابي ح ن ي ف ة ومالك والشافعي واحمد ل أ والأوزاعي و ا ل أ و ز ا ع ي و ما هو ادعى هذه ا ل م ر ت ب ة يكذبون عليه نعم و إ ن ي أ د ع ي الاجتهاد و إ ن ي خارج عن التقليد خارج عن التقليد تقليد على قسمين تقليد أ ع م ى يتعصب له م و لو كان مخالفا للدليل نعم هذا يخرج عليه الشيخ محمد و غيره تقليد ا ل أ ع م ى الذي يؤخذ بالقول ولو خالف الدليل هذا برع الله منه أ ه ل العلم أ م ا التقليد بحق تقليد بالحق ت أ خ ذ قول العالم إ ذ ا وافق الدليل هذا تقليد بحق وهذا اتباع هذا اتباع ل أ ه ل الحق سمه تقليد أ و سمه اتباع المعنى واحد يوسف عليه السلام يقول و ا ت ب ع ت مله ابائي ابراهيم و إ س ح ا ق ويعقوب هذا اتباع اتباع بالحق والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن هذه سمى اتباع اتباع على من كان على الحق فنحن نتبعه نعم و إ ن ي أ ق و ل إ ن اختلاف العلماء ن ق م ة اختلاف العلماء ن ق م ة هذا كذب على الشيخ اختلاف العلماء في أ م و ر الفروع والاجتهاد هذا ليس ن ق م ة هذا مطلوب من العلماء أ ن يجتهدوا و أ ن يبحثوا ف إ ن أ ص ا ب و ا فلهم أ ج ر ا ن و إ ن أ خ ط أ و ا فلهم أ ج ر واحد فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل لا تقلد احد وانت عندك م ق د ر ة ت أ خ ذ بما يتضح لك بالدليل و ا ل آ خ ر مثل ي أ خ ذ بما اتضح له فهذا من النوع من الاختلاف هذا محمود ل أ ن ه بحث عن الحق بحث عن الحق أ م ا الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق اختلاف في الحق م يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين بل يجب أ خ ذ الحق ولا تجوز مخالفته فالاختلاف, فالاختلاف على قسمين اختلاف مذموم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا التفرق والاختلاف هذا مذموم الذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل هذا مذموم أ م ا الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق فهذا محمود من أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن ومن أ خ ط ا فله أ ج ر واحد و إ ذ ا علمنا أ ن ه أ خ ط ا فنحن لا ن أ خ ذ بقوله بل ن أ خ ذ بمن أ ص ا ب هذا هو المطلوب ولهذا يقولون الفقهاء يقولون لا, لا يذم في مسائل الاجتهاد أ و لا إ ن ك ا ر يقولون لا إ ن ك ا ر في مسائل الاجتهاد مثلا ت ح ي ة المسجد وقت النهي ت ح ي ة المسجد وقت النهي بعض العلماء يرى أ ن ه تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته قالوا هذا عام في أ و ق ا ت النهي وغيرها ل أ ن ه ا من ذوات ا ل أ س ب ا ب بينما الجمهور يقولون لا وقت النهي ما يصلى فيه لا ت ح ي ة المسجد ولا غ ي ر ه من النوافل ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس و نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فقدموا عموم النهي على عموم ا ل أ م ر فمن أ خ ذ بهذا القول إ ن ه لا ينكر عليه و من أ خ ذ بالقول ا ل أ و ل لا ينكر عليه ل أ ن كله مستند كل له مستند هذه مسائل ا ج ت ه ا د ي ة ما يجوز فيها ا ل ت ع ا د ي و ا ل ص ح ا ب ة يختلفون وهم إ خ و ة في المسائل ا ل ف ر ع ي ة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أ أ ح د منكم إ ل ا في بني ق ر ي ظ ة لا يصلين أ العصر منكم أ ح د إ ل ا في بني ق ر ي ظ ة لما غزا اليهود بعض ا ل ص ح ا ب ة حانت صلاه ة ا ل ظ العصر وهم في الطريق بعض الصحابة قالوا ان مقصود الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل م ب ا د ر ة و ليس المقصود ان ما ن ص ل ي لما ناصر بني ق ر ي ظ ة فصلوا في الطريق البعض ا ل آ خ ر قالوا لا الرسول ق لا ل يصلي أ ن أ ح د العصر ل ا في بني ق ر ي ظ ة ف أ خ ر و ا العصر إ ل ى أ ن وصلوا إ ل ى بني ق ر ي ظ ة فلما س أ ل و ا النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر على الفريقين ل أ ن كل واحد منهم له ماخذ ما أ كل واحد منهم له ماخذ ما أ من الدليل فالاجتهاد من هذا النوع لا انكار فيه, لا إنكار فيه. ولا يقال انه ن ق م ة بل يقال انه اجتهاد بحث عن الحق نعم يقول ان اختلاف العلماء نقمه, هذا يعني اختلاف العلماء نقمة على ا ل إ ط ل ا ق هذا ما هو صحيح و إ ن ي أ ك ف ر من توسل بالصالحين من توسل بالصالحين على ا ل إ ط ل ا ق هذا ما ه كفره ما هو صحيح توسل فيه تفصيل إ ن كان يصرف شيئا من ا ل ع ب ا د ة لمن يتوسل به كعباد القبور الذين يذبحون ل ل أ م و ا ت وينذرون لهم ويستغيثون بهم فهذا كفر ل أ ن ه م عباده لغير الله أ م ا إ ن كان إنه ما يصرف لهم شيء من ا ل ع ب ا د ة وانما يتوسل إ ل ى الله بهم بواسطتهم فهذه بدعه وليست كفرا السؤال بالجاه او بحق فلان او بنبيك او بعبدك فلان من غير ان يصرف له شيء من العباده وانما جعله واسطه بينه وبين الله في قبول دعائه فهذه بدعه لان الله امرنا بدعائه بدون اتخاذ و ا س ط ة بيننا وبينه هذا بدعه ما يسمى كفرا فقولهم ان الشيخ يكفر بالتوسل مطلقه هذا غلط الشيخ يفصل في هذا نعم و إ ن ي أ ك ف ر البوصيري لقوله يا أ ك ر م الخلق تكفير المعين ك أ ن الشيخ ما يرى تكفير المعين البوصيري كلامه كفر لقوله يا أ ك ر م الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إ ن لم تكن في معادي آ خ ذ ا بيدي فضلا والا قل يا ز ل ة القدم ف إ ن لي ذ م ة بتسميه محمدا وهو أ و ف ى الخلق بالذمم إ ل ى آ خ ر ما قال في ا ل ب ر د ة هذا كفر لكن الشخص قد يكون انه ما بلغته الحجه قد يكون ما ب ل غ ت الحجة م ت أ و ل ما بلغته الحجه فلا يكفر حتى يقام عليه الحجه ف ا ل ب ص ي ر ي ك أ ن ه لم تقم عليه الحجه الشيخ ما يدري عنه فلذلك لا يكفر لكن يقول هذا الكلام هذا الكلام كفر أ م ا الشخص ف إ ن كانت بلغته الحجه ولكنه أ ص ر فهو كافر أ م ا إ ن كان ما بلغته ا ل ح ج ة فهو لا يكفر لا بد من التفصيل نعم وهذا إ ن ي أقول لو أقدر لو على د لهدمتها م وسلم قبة رسول و الله صلى الله عليه ه من الكذب على ا ل ش ي ء لو يقدر على هدم ق ب ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أ ن ه دفن في بيته دفن في بيته م ح ا ف ظ ة عليه من الغلو وبيته له جدران وله سقف هذا السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم السقف على قبره موجود سقف ا ل ح ج ر ة غ ا ي ة ماهو النوزيل السقف جعل على شكل على شكل ق ب ة على شكل ق ب ة فالشيخ لا يرى أ ن هذا انه منكر هذا الرسول دفن في بيته ولا واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو كما تقول ع ا ئ ش ة ولولا ذلك ل أ ب ر ز قبره غير أ ن ه خشي أ ن يتخذ مسجدا فدفن في بيته م ح ا ف ظ ة عليه من الغلو وبيته مبني له حيطان وله سقف بقي على ما هو عليه غ ا ي ة م ا ه و انه زيل سقفه ا ل أ و ل وجعل على شكل ق ب ة يتهمون الشيخ يجعلون ق ب ة الرسول مثل القباب التي على القبور ا ل م ب ن ي ة عليها ه ذ ا غلط القباب ا ل م ب ن ي ة على القبور م خ ا ل ف ة للشرع يعني يدفن ويقام على قبره ب ن ي ة و ق ب ة أ و يجعل و ا مسجد هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا و س ي ل ة إ ل ى الشرك يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء ا ل ص ح ا ب ة أ ف ض ل قرون ا ل أ م ه كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء إ ن م ا الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو ف أ ل ب ن ا على القبور هذا منهي عنه و س ي ل ة من وسائل الشرك وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها لكن قبر الرسول ما بني عليه ما بني عليه و إ ن م ا دفن في بيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعرفنا ا ل ع ل ة أ ن ه ل أ ج ل ا ل م ح ا ف ظ ة عليه وش ر أ ي ك م لو كان الرسول مدفونا في البقيع ماذا يكون عنده من الازدحام والغلو وفعل الجهال ولكن الله أ ج ا ب دعاء نبيه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ف أ ج ا ب الله دعاءه ودفن في بيته م ح ا ف ظ ة عليه قال ابن القيم رحمه الله ف أ ج ا ب رب العالمين دعاءه و ح ا ط ه ب ث ل ا ث ة الجدران ف أ ص ب ح قبره بدعائه ب ع ز ة و ح م ا ي ة وصيان هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول م ب ن ي عليه وعليه ق ب ه فعلى هذا يجوز البناء على القبور ا ل أ خ ر ى وجعل عليها قباب لا ما يصلح هذا ما يجوز نعم ولو أ ق د ر على الكعبه لاخذت ميزابها وجعلت, له وجعلت لها ميزابا من خشب وهذا من الكذب ع ل ى الشيخ يقول لو أ ق د ر أ خ ذ ميزاب ا ل ك ع ب ة من الذهب ميزاب ا ل ك ع ب ة م ج ع و ل من الذهب يقولون عن الشيخ انه يقول لو أ ق د ر أ خ ذ ت ه وجعلت مكانه من خشب هذا كذب على الشيخ الشيخ ما قال هذه ا ل م ق ا ل ة ولا مانع انه يجعل ميزاب ا ل ك ع ب ة من الذهب ما في مانع ل أ ن الذهب لا يقرب ولا يتغير ولا اما لو كان من الخشب لا اكلته ا ل أ ر ض و... وتغير و الشيخ ما ما قال في ميزاب ا ل ك ع ب ة شيئا أ ب د ا لكن اتهموه بها حتى قالوا انه يقول إ ن عصاي هذا أ ف ض ل من الرسول ل أ ن الرسول ميت ولا ينفع أ ح د وعصاي هذا أ ن ت فعبه واضربه هذا من الكذب على الشيخ يعني بلغ بهما ل ك ذ ب والافتراء إ ل ى هذا الحد نعم و إ ن ي أ ح ر م ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما حرم ز ي ا ر ة ب ر كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الرسول يزار كما تزار القبور قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور ف إ ن ه ا تذكر ب ا ل آ خ ر ة م ن ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها فهو لم ينكر ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة و إ ن م ا ينكر ا ل ز ي ا ر ة ا ل ب د ع ي ة أ و ا ل ش ر ك ي ة لقبر الرسول ولغيره الذي يزور القبور من أ ج ل يدعو ا ل أ م و ا ت و يستغيث ب أ ص ح ا ب القبور ويتبرك بها ويلهم من ترابها تبركا بها هذا هو اللي يمنعها العلماء الشيخ وغيره أ م ا ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور هذه ز ي ا ر ة ش ر ع ي ة لا ينكرها أ ح د من العلماء فالشيخ ينكر ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ك ي ة البدعيه للقبور ولا ينكر ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة لكنهم يلبسون على الناس بهذا الكلام نعم و إ ن ي أ ح ر م زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن ي أ ن ك ر زياره قبر الوالدين وغيرهما كذلك هذا بناء على أ ن ه يكفر يقولون أ ن ه يكفر الذين سبقوه فيقول للناس لا تزورون والديكم ل أ ن ه م كفار ع ل ا ل ش ي خ ق ا ل هذا الشيخ شدري عن اللي ماتوا انهم كفار هذا من الكذب ع ل ى الشيخ رحمه الله نعم واني اكفر من حلف بغير الله كذلك الحلف بغير الله قال الرسول قال انه كفر قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك لكن ليس معناه الكفر المخرج من المله وانما هو كفر اصغر وشرك اصغر لا يخرج من المله فاليقول انه كفر أ و شرك إ ن كان يقصد انه شرك اصغر و كفر أ ص غ ر فهذا صحيح الرسول سماه كفرا و س م ا ه شركا أ م ا إ ن كان يقصد انه الكفر المخرج من ا ل م ل ة فهذا باطل ل أ ن ه الرسول لم يقصد انه يخرج من الدين نعم و إ ن ي أ ك ف ر ابن الفارض و ابن عربي ابن الفارض صاحب ا ل م ن ظ و م ة ا ل ت ا ئ ي ة في, في, في و ح د ة الوجود م ن ظ و م ة ت ا ئ ي ة في و ح د ة الوجود والعياذ بالله فهي كفر و إ ل ح ا د لكن الشيخ لا يكفر صاحبها ل أ ن ه ما يدري ماذا ختم له ولا يدري هل بلغته ا ل ح ج ة او ما بلغته فهو يقول إ ن م ا فيها إ ل ح ا د وكفر لكن صاحبها يتوقف فيه يتوقف فيه هذا مذهب ل ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة انهم لا يشهدون ل أ ح د ب ج ن ة ولا نار إ ل ا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن ا ل ف ا ر ض وابن عربي معروف محي الدين ابن عربي الطائي إ م ا م أ ه ل و ح د ة الوجود ابن ا ل ف ا ر ض من أ ت ب ا ع ه من أ ت ب ا ع ابن عربي ومع هذا الشيخ لا يكفر لا يجزي بكفره و إ ن كان قال كفرا وضلالا و إ ل ح ا د ا لكن تكفير المعين هذا يحتاج إ ل ى دليل لانه ربما نتاب وما ختم له ب ت و ب ة الله أ ع ل م نعم و إ ن ي أ ح ر ق دلائل الخيرات وروض الرياحين دلائل الخيرات قالوا أنه أحرق دفتر دلائل الخيرات, ودلائل الخيرات كتاب ا ل ص ل ا ة والسلام على خير البريات غلو فيه غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل لكن الشيخ لم يحرقه طيب ولا حرق نسخه الباقي ا ألا ل أ ر ض مليان يثمنه هذا ح ن ق يعني انه يحرق نسخه و ا ل أ ر ض مليان يثمنه والناس يتناسخونه فاذا تحريقه ما يادي إ ل ى شيء لكن الرد عليه وبيان ما فيه من الباطل هذا واجب أ م ا تجي على كتاب وتحرق وتقول هذا كتاب باطل هذا ما يادي إ ل ى شيء لكن رد عليه وبين ما فيه من ا ل خ ط أ وما فيه من ا ل ظ ل ا ل و أ م ا انك تتلف وتحرقه فلا ما هو بحل الشيخ ما هو باحمق يعمل هذا العمل و إ ن كان دلال الخيرات كتاب سيء لكن الشيخ ليس أ ح م ق يحرقه ل أ ن تحريقه لا يؤدي إ ل ى شيء بل ربما يزيد ا ل أ م ر ش د ة هذا كذب على الشيخ وهذا الصنعاني رحمه الله في قصيدته قال هذا الكلام عن الشيخ قال وقد حرق عمدا أ و حرق جهرا للدلائل اذا افترا وهذا بناء على ما بلغه ولا الشيخ ما حرق ل أ ن ه ما يجدي شيء تحريفه و إ ن ي احرق دلائل الخيرات وروض الرياحين كذلك روض الرياحين من كتبهم كتب الغلو النبي صلى الله عليه وسلم هي باطل لكن تحريقها لا يؤدي إ ل ى ن ت ي ج ة و إ ن م ا بيان ما فيها من ا ل ظ ل ا ل والرد عليها هذا هو المطلوب نعم وروض الرياحين و أ س م ي ه روض الشياطين ولا سماه روض الشياطين هذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله نعم جوابي عن هذه المسائل أ ن ي أ ق و ل سبحانك هذا بهتان عظيم هذه المسائل كلها التي افتروا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله الشيخ وهو منه بريء رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة نعم وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم يعني قبل بن سحيم قبله يعني بن سحيم من بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين يقول فلي أ س و ه بالرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بهتني بن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أ ع ظ م من هذا فلي به أ س و ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم وقبله منبهت محمدا صلى الله عليه وسلم أ ن ه يسب عيسى بن مريم م ي ع ل ه ابن السلام س أنه ي عيسى ب مريم عليهما السلام ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور لما نزل عليه قوله تعالى إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها وارد قالوا محمد يسب عيسى و أ م ه لماذا ل أ ن عيسى عبد من دون الله فمعناه انو يلقى في النار ف أ ن ز ل الله تعالى إ ن الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون ح س ي س ا وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خ ا ل د ن فعيسى عليه السلام لم ي أ م ر ه م بعبادته بل أ م ر ه م ب ع ب ا د ة الله عز وجل ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن اعبدوا الله ربي وربكم و إ ن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فعيسى ما دعا الناس الى ع ب ا د ة نفسه بل أ ن ك ر هذا إ ن م ا الذين يدعون الناس إ ل ى أ ن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم الذين يدعون الناس إ ل ى أ ن يعبدوهم أ م ا عيسى وعزير وغيرهم من ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن ه م ينكرون هذا في حياتهم ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم وانت على كل شيء ش ي ء ف ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل والصالحون لا ي أ م ر و ن الناس أ ن يعبدوهم ومن يقل و منهم ا ل ه من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي ما كان لنبي أ ن يؤتيه الله الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ن ب و ة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله نزه الله ا ل أ ن ب ي ا ء عن هذا الكلام فعيسى ما قال لهم اعبدوني و إ ن م ا هم ع ب د و ا بعد موته فلا لوم عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورد الله عليهم بقوله إ ن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام اولئك عنها مبعدون لا يسمعون ح س ي س ا وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدت وقال في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إ ذ ا قومك منه يصدون قالوا إ ذ ا كان ا ل آ ل ه ة في النار فعيسى معهم ل أ ن ه معبود من دون الله يريدون أ ن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل هم قوم خصمون إ ن هو إ ل ا عبد يعني عيسى عليه السلام أ ن ع م ن ا عليه وجعلناه مثلا لبني إ س ر ا ئ ي ل الله رد عليهم في موضعين في س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء وفي س و ر ة الزخرف وهكذا ا ل ق ر آ ن يرد على أ ه ل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد ف إ ذ ا كانوا اتهموا الرسول ب أ ن ه بانه, بأنه ك ف ر المسيح و أ ن ه في النار ل أ ن النصارى عبدوه فكيف لا, يكفر لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم وقبله منبهت محمدا صلى الله عليه وسلم أ ن ه يسب عيسى بن مريم م ي ع ل ه ابن السلام لما, قال لما قرأ قوله تعالى إن إنكم وما تعبدون من دون الله قوله إنكم من قرأ تعبدون مريم عليهما السلام ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور قال تعالى إ ن م ا ي ف ت ر الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله ا ل آ ي ة بهتوه صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه يقول إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة وعيسى وعزيرا في النار ل أ ن ه م عبدوا من دون الله و ا ل آ ي ة ت قل و إ ن ك م وما تعبدون وهذا والأسفر أهل عام الملائكة عيسى وعزير والصالحين الجواب أ ن هؤلاء لم يرضوا ب أ ن يعبدوا من دون الله بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم فهم مبعدون عن النار لا يسمعون ح س ي س ا وهم فيما ا ت ه ت انفسهم خالدون نعم بهتوه صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه يقول إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة وعيسى وعزيرا في النار أ ن ز ل الله في ذلك إ ن الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ى أ و ل ئ ك عنها مبعدون وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله ف إ ن ه مبعد من النار ولو كان إ ن ه م عبدوه بعد موته فهذا لا يضره ل أ ن ه كان ينكره يوم, يوم أ ن كان حيا كان ينكر هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعد ما مات يعبده الخرافيون والمشركون هل هذا يذنبه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ل أ ن ه كان ينكر هذا في حياته ويجاهد عليه بالسيف أ م ا كونه يعبد بعد موته فلا يرجع إ ل ي ه في ذلك ملامه نعم و أ م ا المسائل ا ل أ خ ر وهي أ ن ي أ ق و ل لا يتم إ س ل ا م ا ل إ ن س ا ن حتى يعرف معنى لا إ ل ه إ ل ا الله مم. واني اعرف من ياتيني بمعناها هذا صحيح هذا صحيح ان ا ل إ س ل ا م لا يصح إ ل ا ب م ع ر ف ة معنى لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن الشيخ يعلم الناس معنى لا إ ل ه هذا يلام عليه الشيخ هذا منهج ا ل أ ن ب ي ا ء نعم واني اعرف من ياتيني بمعناها واني اكفر الناذر اذا اراد بنذره التقرب لغير الله نعم هذا صحيح من نذر لغير الله إ ن ه كافر ل أ ن ه صرف نوعا من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة لغير الله فلا لوم على الشيخ ولا غيره إ ذ ا كفره بذلك نعم و إ ن ي أ ك ف ر الناذر إ ذ ا أ ر ا د بنذره التقرب لغير الله و أ خ ذ النذر ل أ ج ل ذلك نعم و أ ن الذبح لغير الله كفر وهذا صحيح الذبح لغير الله كفر و ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له ف السنه لعن الله من ذبح لغير الله نعم و ان الذبح لغير الله كفر و الذبيحه حرام نعم و هي حرام أ ي ض ا ل أ ن ه مما أ ه ل به لغير الله و ا لا ل جل وعليه ه ت أ ك ل مما لم يذكر اسم الله عليه نعم فهذه المسائل حق وانا قائل بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. ومن أ ق و ا ل العلماء المتبعين ك ل ا ئ م ه ا ل أ ر ب ع ة و إ ذ ا سهل الله تعالى ب ص ط ت الجواب عليها في ر س ا ل ة م س ت ق ل ة إ ن شاء الله تعالى ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله ة نعم ذ ا وضحناه نعم خلاص. نعم انتهت والحمد لله وفي الدرس القادم إ ن شاء الله م ن ظ و م ة ابن أ ب ي داود ا ل ح ا ئ ي ة ا ل ح ا ئ ي ة في ا ل ع ق ي د ة لابن أ ب ي داود نعم الله ذكر عن المشركين لما قالوا إ ن إ ذ ا كان المسيح و ا ل م ل ا ئ ك ة وعزير انهم يدخلون النار فلا لوم علينا في اتخاذنا ا ل آ ل ه ة ولهذا قال قالوا الهتنا خير أ م هو يعني أ م عيسى عليه السلام فالله جل وعلا بين أ ن ه قال ما ضربوه لك إ ل الا ج د ب ب ا ل جدل ب ا ل باب ط ل الجدل ب ا بالباطل بل هم قوم خصمون يعني أ ل د الخصام وهو أ ل د الخصام اللي خاص بالباطل هل التفات الى هؤلاء نعم بلا شك نعم كل م ع ص ي ة تنقص ا ل إ ي م ا ن فهو المحرم ينقص, ينقص كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب و المكروه ينقص كمال ا ل إ ي م ا ن المستحب لا شك ان كل م ع ص ي ة تنقص ا ل إ ي م ا ن و ا ل غ ي ب ة و النميمه من أ ك ب ر الكبائر من أ ك ب ر المحرمات نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا ا ل سائل يقول هل ا ل إ ر ج ا ء و ا ل م ر ج ئ ة ب ق ي ة في هذا العصر بلا شك بكثره بعد موجودون ب ك ث ر ة ومذهبهم ا يصلح ل أ ه ل الفساد و أ ه ل الشهوات يقول و ن الحمد لله ما دام ن ا مؤمنين ونا من, من اهل ا ل ج ن ة ما علينا لو فعلنا ما فعلنا وهو يصلح ل أ ه ل الشهوات و أ ه ل الانحراف يصلح لهم يفرحون وله ن ا س يدعون إ ل ي ه ا ا ل آ ن نعم نسال الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يعد المرجئه كفار وهل من لم يخرج غير المصلي عن من ا ل إ س ل ا م يكون مرجئا المرجئه ليسوا سواء أ ش د ه م لجهم بن صفوان وهذا كفره كثير من العلماء ليس في هذه ا ل م ق ا ل ة فحسب بل في مقالات ك ث ي ر ة كفروه ومنهم الاشاعر ومنهم الحنفيه الاولى لا يكفرون هذا خ ط أ ولكن لا يكفرون في هذا نعم لكن يقال هذا خطا وضلال س ن لكن نقص يعتبر نقصا عندهم ة بلا يعتبر يعتبر هذا شك نعم وما موقف أ ه ل ا ل س ن ة مما وقع فيه أ ب و حنيفه والطحاوي وغيرهم من إ خ ر ا ج العمل عن مسمى الايمان إ ي م ن لأنهم خ خطأ ط ئ و ويبينون الصواب ويحتاج ن هذا هذا إلى ن يبينه أنه、خطأ. نعم أحسن خطأ ل ل إليكم صاحب الفضيلة هل سائم يقول هل ه ه صاحب سائم ا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله ك فرق بين عن إلى إلى دعوة أعمى من الامر بالمعروف الأمر المعروف والنهي عن المنكر نوع من ا ل د ع و ة إ ل ى الله نعم ا ل د ع و ة إ ل ى الله عم ل أ ن تكون للمؤمنين و للكفار للمؤمنين العصاه والمخالفين و للكفار أ ن يدخلوا في ا ل إ س ل ا م أ م ا ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يكون للمؤمنين إ ذ ا حصل منهم منكرات معاصي نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ م يقول ما هو الطريق و ا ل أ س ل و ب المناسب ل ل أ م ر بالمعروف و إ ذ ا كان أ ه ل بلدي يطوفون بالقبور فكيف أ ن ه انهاهم م ذ المنكر ل ت تبين لهم عن ل م ه هذا الشيء ي برفق وحكمة تبين لهم هذا ا ل ي ي ه م ن ك نعم الله لكن الله. عليك بالرفق لا تباج... تواجههم و تقول لهم أ ن ت م كذا و أ ن ت م كذا بل قل أ ن ت م تحتاجون إ ل ى م ع ر ف ة الحق وتحتاجون إ ل ى تفاصيل ي م ك ن أ ن تخفى عليكم تجدهم ب أ س ل و ب يعني لا ينفرهم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولكن لم أ ن ك ر ه بلساني فانتقلت إ ل ى ا ل إ ن ك ا ر بقلبي خوفا من صاحب المنكر فهل أ ق ع في الشرك ا ل أ ص غ ر ل أ ن ن ي خفت المخلوق فتركته امرا واجبا إ ذ ا كان الخوف محقق يعني سيبطش بك أ و يصيبك بشيء ف أ ن ت تنتقل إ ل ى ا ل إ ن ك ا ر بالقلب لانك لا تستطيع أ م ا إ ذ ا كان الخوف وهمي ليس محققا فلا يجوز لك ان تخاف الناس و تخشى الناس ولا تخشى الله إ ذ ا كان الخوف وهمي ما هو محقق أ و هو ما يقدر على أ ن ه يضرك فانكر أ أحسن ن نعم ك ر عليه ل ل إليكم صاحب الفضيلة السائل يقول لكثرة ل ه هذا صاحب ا تبرج س الأسواق والمستشفيات ا خاصة ا ا ء في ل أ و م ن ن العامة ا ا هل ل يكفي ك إ بالقلب عليه م ا إذا أنكرنا ا ن ب ل ص ح ة ل نعم باستستر مشاكل تحصل قد م ه ا أو ع وليها فكيف يكون الإنكار والحالة الإنكار فكيف هذه؟ هذا من صلاحيات من أ ع ط و ا السلطه ا ل إ ن ك ا ر تبلغهم إ ذ ا ر أ ي ت في بعض ا ل أ س و ا ق تبرجا أ و سفورا ف إ ن ك ا ر ك أ ن ك تبلغ اهل ا ل ح س ب ة المسؤولين عن هذا السوق أ وهم ذ ا ا ل ك ا ن وهم يعالجون الامر أ أحسن م ر ل ل ل ه إ ي ك صاحب ص الفضيلة وهذا السائل يقول ما واجب المسلم يقول و من ا ل نعم س ا التي الصحف والجرائد ء في وفي ب ض ا ل ؤ ت ت م ر ا علما يا شيخنا ب أ ن ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ى هذه الصحف ب ا ل إ ن ك ا ر عليها وعلى ما فيها من المقالات ا ل م خ ا ل ف ة ولكنهم لا يقومون بنشر الردود فما هو الواجب علينا و ا ل ح ا ل ة هذه الحمد لله ما بما بما والحمد لا الله يشاء لله وأرسلتم لهم لله ولكن أحببت دم أنكرتم فأبرأتم دمتهم قمتم قمتم من من نعم تهدي يهدي تستطيعون تستطيعون إنك ب س م الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل صور المجلات والجرائد د خ ل ة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب ولا ص و ر ة إ ذ ا صارت ا ل ص و ر ة م ع ل ق ة أ و م ح ت ر م ة فلا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة أ م ا إ ذ ا كانت م م ت ه ن ة إ ذ ا كانت م م ت ه ن ة ولا يلتفت إ ل ي ه ا و إ ن م ا هي م ل ق ا ة على ا ل أ ر ض أ و في مكان ممتهن فهذا لا يمنع لا يمنع من دخول الملائكه ة ل أ ن ا ا ممتهنة نعم أحسن لانها ل إليكم ه ص ح ب بعض بلاد الفضيلة هذا ساء ا يقول ل ل في ي س م م يخرج في أناس ملتزمون ا ظ ر ب ل ل إ س ا ممتهنه فيضربون الرجل في الرجل الشارع إذا رأوا إذا ع ه ز و ج متبرجة ب وذلك و د أمر حاكم البلاد ف ل الفعل صحيح وما نصيحتكم إلى هؤلاء وأمثالهم إلا لهم سلطة إن كان ولي الأمر هذا هذا هو وما ما كان كان صحيح نصيحتكم صحيح أن إن إ ن كان ولي ا ل أ م ر وكل إ ل ي ه م منع هذا المنكر لهم ص ل ا ح ي ة اما إ ذ ا كانوا متطوعين ولم ي أ م ر ه م يكفي ا ل إ ن ك ا ر باللسان يكفي البيان و ا ل م و ع ظ ة والنصيحه ة نعم أحسن ا ل ل إليكم الفضيلة وهذا سؤال قريب منه فيقول السائل الأمر المعروفة النهي المنكر قريب هيئة منه متعاون مع صاحب وهذا أنا عن、المنكر. ولله الحمد و أ ح ي ا ن ا نقبض على بعض العمال الذين يبيعون أ ف ل ا م ا ا ب ا ح ي ة ف أ ج د مكتب ا ل ه ي ئ ة مقفلا ف أ خ ذ العامل إ ل ى بيتنا و أ ض ر ب ه ضربا يؤدبه وفعلت هذا ع د ة مرات ونفع ولله الحمد فهل عملي هذا صحيح التي تقول خذها معك ورحبها للهيئه اذا خ ذ اسم الشخص خذ اسم الشخص وين يعمل وخذ معه معك المواد ا ل م ح ر م ة اللي معه وتروح للهيئه و ت ب د ي ه ا لهم وتعطيهم اسمه ومكانه وهذا واجبك والحمد لله أ م ا ن ك تضربه لا م ا ل ك ص ل ا ح ي ة تضربه نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل لا بد من الانتماء ل أ ح د المذاهب ا ل أ ر ب ع ة ف ي ت ف ق ه فيها فيقول أ ن ا مذهبي كذا حنبلي أ و مالكي أ و شافعي أ و حنفي لا ب أ س بذلك الانتماء إ ل ى المذاهب ا ل أ ر ب ع ة ليس مسبه ما في مانع المانع التعصب فقط أ م ا أ ن ك ت أ خ ذ منها ما تبين بالدليل أ و انك انت جاهل ما تحسن شيء ولك مالك ل ا تنتمي إ ل ى أ ح د المذاهب ا ل أ ر ب ع ه وين تروح لازم تنتمي إ ل ى أ ح د المذاهب ا ل أ ر ب ع ه اذا كنت ع ا م ي ولا تحسن أ و انك في ب د ا ي ة التعلم لا بد من الانتماء للمذاهب ا ل أ ر ب ع ه ولكن التعصب هو اللي ما يجوز التعصب هو اللي لا يجوز نعم كثير من العلماء الكبار يقال حنبل شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه حنبلي يقال الحنبل ابن القيم حنبلي بن رجب ا بن عبد البر مالكي ا بن حجر شافعي ما في مانع الانتماء للمذاهب ا ل أ ر ب ع ة لكن بدون تعصب بدون تعصب نعم حسن الله إليكم صاحب السؤال الله الفضيلة هذا انتكرر إليكم كثيرا يقول السائل ما الحكم في من يعطي مالا لشخص ليكتسب بها في أحد احد ل م م ما س ا ا ه ت ك حكم ليكتب م ما من يعطي مالا إيش يعطي ح لشخص به في أ المساهمات ك م س ا ه م ة بنك البلاد على أ ن يعطيني من ا ل أ ر ب ا ح ن س ب ة م ع ي ن ة وله أ ي ض ا ن س ب ة م ح د د ة من الربح وذلك عند بيع ا ل أ س ه م ا ل خ ا ص ة به وهل يعد ذلك من باب ا ل م ض ا ر ب ة الشرعيه ة ا ل أ س م مجهولة ما يدري وش هالاسهم ه ذ ربما تكون أ س ه م في ربا ربما تكون أ س ه م في قمار أ س ه م م ج ه و ل ة ما يجوز تشتغل بها وهي م ج ه و ل ة حتى تعرفها تعرف ما تشتغل فيه و أ ن ه مباح وتعرف التعامل هل هو موافق للتعامل الشرعي أ و غير موافق هذه م خ ا ط ر ة لا يجوزك ا ل د خ ل في مثل هذا نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا ي س أ ل في سؤاله عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا نعم عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا هذا ممنوع يا أ خ ي كاميرا تصوير كاميراه اداه تصوير ولا يجوز التصوير و أ ي ض ا تصوير سيء ل أ ن ه م ص و ر و ن النساء والحفلات ويكون فيهم ج و ن وشر لا يجوز بيع, بيع ا ل ت ل و ن اللي فيه كاميرا ما يجوز بيعه ولا ش ر ا ء ه ل أ ن ه أ د ا ة فساد وتدمير و أ ق ل احوالها أ آل ن اله تصوير و ا ل ة التصوير لا يجوز شراءها و ل ب ي ع ولا سلمك ل ل ه ما رأيكم في بيعها ع العلم ض طلبة ف بلادنا ممن يغلون في تطبيق يغلون السنن يغلون ممن في أي م ف ذ أحدهم رحلة برية يوم الجمعة وحضرت الصلاة ولديهم للمسجد الذهاب بها للمسجد ولكنه قال لهم مع العوام يوم الجمعة خرج برية سيارات بعض يستطيعون الصلاة قال في نريد أ ن نصلي ا ل ج م ع ة في البر من أ ج ل تطبيق س ن ة ا ل ص ل ا ة في النعلين ومن خالفهم في هذا القول احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن س ن ة فليس مني وهذا ا ل أ م ر يا صاحب ا ل ف ض ي ل ة مستفحل عندنا في بلادنا هذا جهل مركب أو جهل بسيط هذا جهل مركب والعياذ بالله الله والعياذ صلاة الجمعة ما تقام مركب مركب بشروط بسيط أو النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أ س ف ا ر ه ما صلى ا ل ج م ع ة في جميع أ س ف ا ر ه ما ص ل ى ه ا في البر ابدا ولا ص ل ى ه ا يوم ع ر ف ة ل أ ن وقوفه توافق يوم ا ل ج م ع ة ولا صلى ا ل ج م ع ة ما عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ص ح ا ب ه أ ن ه م يصلون ا ل ج م ع ة في أ س ف ا ر ه و إ ن م ا تصلى ا ل ج م ع ة في البلدان في ا ل أ م ص ا ر والقرى المستوطنين تقام فيها ا ل ج م ع ة وهذا جهل منه يعني يصلي ا ل ج م ع ة ع ل شان النعال هذا يدلك على جهله ع ل شان يصلي بالنعال ف ي ظ ه ر ا ل س ن ة يضيع ا ل ص ل ا ة يصلي ص ل ا ة غير ص ح ي ح ة ع ل شان يصلي بالنعال هذا يدلك على جهله و أ ن ه جهل ف ض ي ع والعياذ بالله أحسن أعلم محمد وصحبه وسلم انتهى نبينا الله الله تعالى أعلم صلى الله الله الشيخ الجزاء لك صلى على وعلى آله جزى الله فضيلة الشيخ خير جزى و ج ع ل ن ا الله و إ ي ا ك م ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه وتقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في تسجيلات الرايه ا ل إ س ل ا م ي ة بالرياض والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته